اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِ فِيهِ فَتَكُفَّفِ في قُذِفِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كيت قد ضع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلا بالتسنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى وَأَصْقَنَّ عَدْتُكَ لِنَبْسِي إِذْ هَبَ أَتَّ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَّ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَ إِلَى فِضْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ كروا أو يخشى؟ قال ربنا إننا نخاف أي أن يبرط علينا أو أي يطغى؟ قال لا تخاف إنني معك ما أسمع وأرى. فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَطِعِ الْمَعَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إنا قد أوحينا إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطاك كل شيء خلقه ثم هدى أَلَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى